يحسبون البيض إذ تلبس فيض القللي بيض أنس يتمايلن بحمر الحللي فيذوقون المنايا كمذاق العسل شاهدوا الجنة كشفاً ورآوها رأي عين بأبي ألج مساعد في هبوط وصعود طلعت في فلك المجد وغابت في سعدت بالذبح والذبح من بعض السعود كيف لا تسعد في حال اقتران بالحسين بأبي أقمار خسفات بين الصفاح وشموسا من رؤوس في بروج من رماح ونفوسا منعت أن ترد الماء المباح جرعت كأسي أوامن وحما قاتلين ثلاثاً صلوا على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم الله صل على محمد وآل محمد مع الحق أنصار وفي الدنيا أحرار مع الحق أنصار وفي الدنيا أحرار حسين بايا عناك ولا نرضى بالعار حسين بايا عناك ولا نرضى بالعار مع الحق أنصار وفي الدنيا أحرار مع الحق أنصار وفي الدنيا أحرار حسين بايعناك ولا نرضى بالعار حسين بايعناك ولا نرضى بالعار مع الحق مع الحق أنصار والحق انصار والحق انصار وفي الدنيا الاحرار وعنى اللولل ولا نرضى بالعار حسين بالعدة ولا مع الحق مع الحق انصار وفي الدنيا احرار مع الحق انصار الد... هلا بك هلا بيك حسين حسين بايعنا ولا نرضى ولا نرضى بحسين حسين بايعنا بِنارُ حَنَا شَوْقًا إِلَى العَالِيَا إِلَى فِدِيها وَهَبْنَا رُ حَنَا الله على الأعداء ترميها على الأعداء ترميها هاي ابن الثورة العظمى بماء الروح نرويها نحاميها بما فينا وانا نرمي رو عنافها وانا نرمي هنا في خط النار هنا في خط النار بايا عناس ولا نرضى بالعار حسين حسين بايا عناس مع الحق انصار مع الحق انصار وفي الدنيا وفي الدنيا ما شاء الله ايه حبيبي ان شاء الله ان شاء الله حسين بايا عناس ولا تركنا خلفنا الدنيا وجئنا الطفف فرسانا وعانقنا ليالينا بدمع الشوق رهبانا بدمع الشوق رهبانا إذا التظم تجارينا إذا على كفيك غدرانا وإن سويت ليل عليا وإن لك الرحمة نسوانا لك الرحمة ها تخيرنا نعم ما, ما نختار تخيرنا الإيطار نعم ما ما حسين حسين با ولا نرضى حسين حسين با مع الحق انصار مع الحق انصار وفي الدنيا انتم انتم الاحرار مع الحق انصار حسين اي حسين اه ابا الاحرار تشكلنا على ما يشتهي المجد دمانا يا حمانا معا لها من نصركم بده لها من نصركم بده وبحر الشوق جراف له في صدرنا مده وإن متناه أبا العليا فذاك الفوز واستعده فذاك الفوز واستعده <تصفيق> اي دماناك تناديك الإعصار دماناك الأقدار تناديك الإعصار حسين حسين بايا ولا نرضى ولا نرضى بالعار حسين بايا عناك مع الحق مع الحق أنصى وفي الدنيا مع ال حسين بايع ناس الله اكبر لبسنا العزة السرباله وما احلى والسرباله ورتلنا معانيكم بجمع الدهر ما هوى لا وسيرنا من اياديكم بعرش الكف رديل زاله وفي صحره يدنيانا غرسنا الدما لا غرسنا الدما تقدمنا للذار وجئناك البتار تقدمنا للذار وجئناك حسين با يعناك ولا نرضى حسين بايعنا مع الحق مع الحق يا حسين بايعناك حسين حسين الله اكبر عفدا جرى الشيران بالاحمر هنا الانصر زالون تهزول الارض قاد العسكر تهزول الارض قاد احبيب ون يعيد العهد من حي زهير والهوا ينم به شوقا الى الكوثر به شوق على حب الأطهى وفي درب الأبرار على حب الأطهى وفي درب الحسين حسين بايع ناس ولا نرضى بالعار حسين مع الحق مع الحق ينصر وفي الدنيا حسين حسين بايعنا حسين بايعنا ايا حسين بكل عين بكل قلب تجليت نوره شذن تفوح بكل روح وتزرع الكون حبا طهوره ايا حسين بكل عين بكل قلب تجليت نوره كذا تفوح بكل روح وتزرع الكون حبا طهورا طلعت يا حسين مثل ما الصباح من الجراح أعدت بورة الضياء للرياح فعاد قلبه لعالم الفلاح إلى الصلاح اي يا حسين انت للا اعلى جناحه حسين يا حسين حسين يا حسين